ومن يقلت منكم ان لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين نؤتها اجرها مرتين واعدنا لها رزقا 119. كأحد من النساء إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقَرنََّ فيِي بُيوتِكُم وَلَا تَبَرجَنَةَ بَرجَجاهِلةِ الأُولَا وَأَطِ النَّفولَ وَأَطِ الن الصَّلَ تَوآاتِ نَذَّكاتَ وَأَفِقنَّ اللهَّه وَصُول إ নয়ু রী দুজল বৈটি পহে রুন্ত পি রুন্ নয় বুতি কুন্ন মি আয়হি সিখন ইহীরা ইসলিমিন ও মুসলিম والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتقضين والمتصدقات والصائمين